بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على خاتم رسول الله أجمعين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بإسلام الشيخين حفظوا الله تبارك وتعالى <تصفيق> إلى كتاب جامع البيان في تفسير القرآن قال العلمان يجي رحمه رحمة الله إن الذين توفاهم يحتمل أن يكون الملائكة ملك الموت وأعوانه ولا يبعد إن يقال معناه قتلهم الملائكة فإن الملائكة محاربون يوم بدر. دقيقة. قال ظالمهم أنفسهم, أنفسهم بترك الهجرة بالخروج مع المشركين قالوا الملائكة توبيخا لهم فيما كنتم أي في أي شيء كنتم في أمر الدين حيث ما, حيث ما هاجرتم وما أظهرتم دينكم قالوا كنا مستضعفين في الأرض عاجزين من الخروج عن مكة المدينة قالوا الملائكة الملائكة ما هذا تبكية؟ الملائكة تبكي ماذا تبكيتا لهم هكذا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إلى جانب إلى جانب وبلد آخر نعم الحمد لله الصلاة والسلام الشيخ أبي ضع الله تبارك وتعالى الحجّة يقول حجّة الغلام تهاجروا فيها يقول إلى جانب وأرضين يمكن لكم تمسكوا بالشراء وقامة الدين نعم فأولئك معاهم جهنم لمسا لمساعدته من الكفر خبر إن هو خبر إن وقالوا فيما كنتم حال بإضمار حال بإضمار قد أو خبر أو خبر أو خبر بحذف العائد أي قالوا لهم حين حينئذ أولئك عطفا على الجنة قبلها مستنتجة منها وساءت مصيرا جهنم نزلت في ناس من أهل مكة يتكلموا بالإسلام ولم يهاجروا وخرجوا <تصفيق> وخرجوا مع المشركين فقتلوا يوم بدر إلا المشتضع نعم فضل فقدر جهنم يقول بالحاصل معنى الآية أحاصل معنى الآية لأن من مات على ترك الهجرة مع قدرته عليها <تصفيق> مع القدرة عليها لا شيء المستضعفين استثناء من قطع من الرجال والنساء والبلدان الصبيان أو المماليك وذكر الصبيان وذكر الصبيان إن أراد المراهقين فظاهر وإلا فللمبالغة والإشارة إلى أن على القوم يهاجر بهم لا يستطيعون حيلة أسباب السفر من قوة أو مال حال عن المتضعفين أو صفة له إذ لا تعين في الألف واللام إذ لا, تعين لعلهم إذ لا تعين في الألف واللام ولا يهتدون سبيلا لا يعرفون طريقا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم هم وإن كانوا عاجزين لكن ربما تمكنوا من هجرة وقت ما بنوع بنوع ما ولم يدروا وقت ما بنوع ما ولم يدروا ولهذا أطعمهم ولهذا أطعم أطمعهم في العفو وليعلم أن تلك الهجرة أمر خطير في شأنه لا يأمن المعذور فكيف بغيره وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا تمتعا يراغم به الأعداء وعن كثير من السلف أن المراغم هكذا المراغم أن المراغم التحول من أرض إلى أرض وعن بعضهم متزحزحا عما يكره وساعة وسعه يعني مراغم كثيرا وسعه في الرزق أي من الضلال إلى الهدى نعم الشرائف هو في جهنم انتهى من رجل الحشاء الأولى أو ساعة يقول كما ورد سافروا تغنموا رواه قطف غرره وهذا من الوجه السعى قال ومن يخذ من بيته مهادر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت أي في الطريق فقد وقع أجره على الله ثبت أجره عند الله نزلت في, في ضمرة ضمرة بن جند شيخ كبير هكذا اسمه ضمران ضمرة بن جندب شيخ كبير مصاب البصر هاجر من مكة فمات في الطريق وكان الله غفور رحيم فبرحمته يجعل الناقص كالتام نعم آه نعم شيخنا تفضلوا شيخ شيخ الخير القرى شيخنا تفضلوا ماذا عندكم؟ ضمرة ضمرة ضمره هكذا بضم الميم بسكوين الميم بارك الله فيكم ضمره بسم الله إليكم <تصفيق> ثم جاءت الآيات وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ سَفَرْتُمْ فَلِسَ جُنَاحٌ حَرَجٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصلاة هذه العبارة هذه العبارة تدل على جواز القصر على وجوبه لكن أكثر, أكثر السلف على وجوبه جواز القصر لا على وجوبه، هكذا العبارة هذه العبارة تدل على جواز القصر لا على وجوبه لكن أكثر السلف على وجوبه وقال كثير منهم هذه الآية في صلاه الخوف المراد أن تقصروا من جميع الصلوات بأن تجعلوها ركعة واحدة أو من كيفيتها لا من كميتها والآية التي تدل التي بعدها تبين وتفصيل وتفصيل لها أو تبيين وتفصيل لها كما سنذكر. سئل ابن عمر رضي الله عنهما لا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر فقال ابن عمر رضي الله عنه إن وجدنا نبينا يعمل فعمل النبي وما يدل على ذلك كثير لهذا لقد عقد البخاري كتاب صلاة الخوف صدره بهذه الآية وعلى هذا قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قرط له لا باعتبار الغالب في ذلك الوقت ويعتبر ولا يعتبر مفهومه في ذلك الوقت ويعتبر هكذا ولا يعتبر مفهومه فان فان على جواز القصر في السفر من غير خوف نعم <تصفيق> I've uh heard -huh. وإذا كان هذا الحكم للمدى في قطة الصفر حكم هذه الآية وإذا كان الحكم ما يظهر في نص القرآن لما يكون لهم بهم حاجة إلى اجتهاد والاستمرات وإذا ساكتوا عن المساعدة وأيضا السفر وطعتهم تعمل حاجة على معرفة حكمية لأن الحاجة إليها عامة أن أكثر الصحابة كانوا في أكثر موقات بالسفر وفي الواسف وكانت مخصص السفر مخصوصة لسفر مقدر كانت الحاجة لمطار السفر المطايدة وكانت مخصص عاجة العامة بحق كانوا كذا الأب كذلك العرفوة وأنقضوه نصب متواتراً لازم هو على خلاف ظاهر القرآن وأيضاً دلائل شفيعية ودلائل حنفيّة صارت متقبلة متدافعة وإلى تعارضت تتساقط فوجب الرجوع إلى ظاهر القرآن والله عالم تنزيل تعرف علم فسفة القصر بقائمة الجدول القصر في السفهى الطويل والقصير وكان ذلك ان سو قال عمرو بن دينار او عمرو بن قال جاب الزجد القصور بعرفة عرفه اما عامه الفقائف لم يتجاوزوا القصص الصف القصيه واختلف في الحد ما يجوز به من ازيد يومين وكان عبد الله عايز قصرا في صوران في أربعة بروتين بروتين وهي 16 فرسخ وهي دائما يبقى اكثر من حساب لكن قول الحسن بن زريه قريب في بدايه قاله يومين الى ده وقال مسيرة 30 قصص وقال في موضع ستة و64 وارب أهجم في, في الكبير للثعلب القائل ملك الشافي أربعة وقولوا لهم كلوا بريدا أربعة من فرس رسول ليس في أميال البلاد كل كل ميل كل أقدام خطوة. هذا كل إذا كل خطوة. قال إن الكافرين كانوا لكم عدوبا عدو مب... نعم فضل. المفهوم المفهوم يعتبر أو قال لا يعتبر شوية طيب هذا يعني هنا في قوله باعتبار الغالب في ذلك الوقت ويعتبر ثم قال ولا يعتبر مفهوم هكذا قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا شرط أنه لا باعتبار الغالب في في ذلك الوقت ويعتبر ثم ولا يعتبر مفُ يعتبر مفهومه فإن الإجماع على لا يعتبر المفهوم لا يعتبره نعم لا يعتبر المفهوم إن خفته المنطق إن إن خفته والمفهوم لم تخاف لا أتو... نعم. حسناً الله يريك. قال إن الكافرين كانوا لكم عدو مبينا وإذا كنت فيهم أيها الرسول أيها الرسول علمه طريق صلاه علمه طريق صلاة الخوف ليقتدي الأئمة بعده به عليه الصلاة والسلام. <تصفي> قمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك اجعل هناك طائفتين هناك اجعل معك فصل بهم فصل بهم اجعل هناك اجعل هناك اجعل هناك اجعل هناك اجعل وذكر اجعل هناك اجعل هناك اجعل هناك فاذا سجد نعم ممكن جزما او على ممكن لا لا غير واضح المصلون فليكونوا أي غير المصلين من ورائكم يحرسونكم أو يحرسون نعم يحرسونكم ولتاتي طائفة أخرى لم يصلوا أي الذين كانوا من ورائهم يحرسونهم فيصلوا معك والياخذوا أي الذين صلوا قبل أو الذين أتوا نعم القرآن أن المقتدين نعم حذرهم وأسلحتهم. الحذرة وهو التحرز والتقيض. الغازي فجمع بينهم. نعم التأقض. نعم نعم نعم نعم للمصلين نعم نعم نعم في نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم حالات يستعملها الغازي، فجمع بينه وبين أسلحته في الأخذ. روى في طريق هكذا. رؤية في طريق. رؤية في, في طريق في طريق صلاة الخوف ستة أوجه أو سبعة، وأنا أذكر بعض بعضها. أحدها أن يجعلهم صفين ويصلي بهما إلى أن يرفع رأسهما من الركوع. من الركوع سجد, سجد وسجد الصف الأول والصف الأخير قيام يحرسونهم فلما قام الصف الأول إلى الركعة الثالية سجد الصف الثاني ثم يقدم هؤلاء أو يقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء ثم ركع وركعوا جميعا ورفعوا من الركوع ثم سجد وسجد الصف الذي يليه والآخر يام يقول او يحرس فلما جلسوا سجد الصف الثاني يكون الكل يقول نعم يقول لك الحجس يقول لك أحمد يكون احد يقول لك ان يكون احد يقول لك ان يكون احد يقول لك ان يكون احد يقول لك ان يكون احد يقول لك وقد وردت صفات الخوف في سنته بطرق وأنحاء مختلفة وصفات متعددة وكلها صريحة مجزية أو مجزئة من فعل أو من فعل من فعل واحدة منها فقد فعل ما أمر به أو من فعل واحدة من منها قد فعل ما أمر به من العلماء لاختار صفة دون غيرها فقد أبعدها. الثا ما خلصنا الباطي والثاني يصلي بالطائفة الأولى ركعتا وينتظر قائما حتى يتم صلاتهم منفردين ويذهب المصاف وتأتى الأخرى فت في يتم به الركعة او في به الركعة الثانية وينتظر قاعدا حتى يتموا صلاتهم ويسلم بهم والثاني قال جابر عن عبد الله الركعتان في السفر تمام إنما القصر واحد عن القتال وهو أنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام صف قبله وصف خلفه فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا مقام أصحابهم وجاء أولئك حتى قاموا خلفه مقام هؤلاء فصلى بهم ركعة وسجدتين ثم سلم وسلموا فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولهم ركعة ركعة وهذا الطريق مروي عن كثير من الصحابة بروايات متعددة صحيحة والرابع يصلي بكل من الطائفتين ركعتين فيكون للإمام أربع أربع ركعات وللمؤمنين المأمونين ركعتان هل هناك حاشية؟ لا يوجد وعد الذين كافروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامعتكم فيميلون عليكم ميله واحده بالقتال فلا تغفلوا عنها ولا جناح على وزر عليكم ان كان بكم اثم من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم هذا يدل على ان الامر بأخذ السلاح للوجوب وهو قول بعض العلماء واكثرهم على انه جمله مؤكده وخذوا حذركم اي بد من التيقظ وعدم الغفله في أي صفه في اي صفه وحال, وحال كنتم في اي صفه وحال كنتم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا وعد للمؤمنين بالنصر و إشارة على أن الأمر بالحزم ليس لضعفهم وغلبة عدوهم بل لأن الواجب في الأمور التيقف فإذا قضيتم الصلاة فرغتم من صلاة الخوف فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم أي في سائر أحوالكم وكثرة الذكر عقب صلاة الخوف أكد لما فيها من التخفيف ومن الرخصة في الذهاب والإيام وغيرها قيل معناه إذا أردتم الصلاة واشتد الخوف فصلوا كيفما أمكن نعم الشيخ وقال في الحاشي الأولى والمعنى ما أنتم عليه من خوف جدير بالمواظبة على ذكر الله وتضرع إليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله وسلم يذكر الله في كل أحيان أخرجه الشيخان كذا من الفتح قال <تصفيق> فاذا اطمئننتم سكنت جاء من الخوف هكذا فاقيموا الصلاه عدلوا اركانها واحفظوا شرائطها ان الصلاه كانت على المؤمن كتابا موقودا مفروضا محدودا او منجما كلما مضى وقت جاء وقت ولا في ابتغاء القوم في طلب قتال الكفار إلا إن تكونوا تألمون من الحرج فإنهم يألمون كما تألمون فضر القتال لا يختص بكم وترجون من الله ما لا يرجون ولكم هذا المزيد جأشكم بالسكونة الهمزة بارك الله بكم عندي بالمد جأشكم طيب نكمل فإنهم يألمون كما تألمون فضرر القتال لا يختص بكم وترجون من الله ما لا يرجون ولكم هذا المزيد رجاء المثوبة والنصر والتاييد فينبغي أن تكونوا أصبر على الحرب وأرغب وكان الله عليما بضمائركم حكيما فيما حكم بقي بعد دقائق مواصل سريعا إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق في الحكم لا بالتعدي فيه قول فحاشيه الدنيا والدين ان ذلك الآية انتهى من لتحكم بين الناس بما أراك الله بما عرفك, وأ... بما عرفك وأوحى به إليك. نزلت في طعمه ابن تبني... طعمه هذا اسم صحيح في طعمه تبني... أبيرق أب في طعمة ابن أوبيرق سرق جرعا فجاء صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن طعمة سرق درعا فلما رأى سارق ذلك ألقاها في بيت رجل بريء وقال لنفر من عشيرتي إن ألقيتها في بيت فلان فانطلق ليلا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن صاحبنا بريء وسارقها فلان فأعذر صاحبنا على رؤوس الناس. وجادل عنه فإن وجادل عنه لانه جادل عنه ايوه فان فانه إن لم يعصمه الله بك يهلك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فعذره وقيلهم أن يبرئه هم هم هم, هم أن يبرئه فنزلت نعم يقول نزل في طومس حاشا ثانيه قول رواه وغيره وغيره من ولا تكل للخائنين لأجلهم خصيما للبراء. نعم. ممكن. يقول, لا لا. يقول على على بعد أن يعني يعني من, الفتر من الفتر <تصفيق> واستغفر الله من موافق في نسبة السرقة إلى البريء. او من ذلك الهم والقصد <تصفيق> نعم استغفر <تصفيق> لرسوله صلى الله عليه وسلم فالخالد ولكل شرير ان معنا استغفر الله من الذنب تخصص دائره وخير وكره واستغفر الله المذنبين وماتك والمخاصين يار والأول والاول وارجح إن الله كان غفورا رحيما لمن استغفر ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم يخونونها بالمعصية لأن الضرار راجع إليهم أي لا تجادل عن كل من خان نعم وضطره بقوله لا لا تجادل عن كل من خان ليعلم أو أن جميع الخائنة داخلوا الحكم والنائي الثاني عام لا يختص القصة دون قصة ولا تكرار وذكر منه. إن الله لا يحب من كان خوانا مبا مبالغا في الخيانة أثيما منهمكا في الإثم مبالغا نعم مبالغا في الخيانة نعم استغفروا من الناس أثيما منهمكا في الإثم يستخفون من الناس يسترون سرقتهم ولا, ولا يستخفون من الله وهو أحق أن يستحى ويخاف وهو معهم لا يخفى عليه شيء فطريق إخفاء, فطريق إخفاء شيء عنه عدم فعله إذ يبيتون يدبرون ما أصل أن يكون بالليل نعم ما لا يرضى الله من قولي رمى ال رمى البريء او رمي البريء لعنده رمي البريء وشهادة الزور وكان الله بما يعملون محيطا فيجازيهم ها انتم هؤلاء مبتدا وخبر جادلتم عنهم خاصمتم عن طعمه عن طعمة وقومه جمله هي مبينه لوقوع ما هذا لوقوع لا أو خبرا هكذا؟ لا أولئك. لوقع أولئك خبراً أو صلة عندما يقول إنه موصول في الحياة في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا أخذهم بعذابه أم من يكون عليهم وكيلا فيروج فيروج فيروج دعواهم. نعم. أم من يكون عليهم يقول حشر خمسة أم في مثل هذه المواقيء؟ بعد بعداس مستفام تكون أو تكون بمعنى بل لا م... بل لا بل لا بمعنى بل والهامة ولا متصل لا مقطعة بمعنى بل وال ولا متصلة قالوا العلامة افتزاني في قراءة هذا الكلام مستفام باقي دقيقة أقرأ سريع عن المتن وإن شاء الحاج ومن يعمل سوءا يسوء به غيره أو صغيرة أو إثما دون الشرك أو يظلم نفسه بما لا يتعدى أو بكبيرة أو بالشرك ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم فيه عرض التوبة على طعمه لكن كما قيل ما تاب بل ارتد ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه ولا يتعدى ضرره إلى غيره بل لا تزروا وازرة وزرة أخرى وكان الله عليما حكيما فمن علم وحكمة أنه لا يأخذ أحدا بذنب آخر ومن يكسب خطيئة صغيرة أو ذنبا بينه وبين الله أو إثما كبيرة أو ما بينه وبين الناس ثم يرمي, يرمي به بأحدهما بريئا كما روميا طعمه، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينة برمي البريء نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كما كما رمى طعمته، شاء الله عليكم. فقد احتمل مهتانا وإثم مبينا برمي البريء وتنزيه الخاطئ ونقف هنا. طيب نقف نقرأ من حي باشي سريعًا. قال حلف الكاذب بالظاهر في تعليق المفروض الرحمن العاصم على مجلد استغباره إلّا نيبال إلا نيبال أن وضمت طبيعة توم الذي يجد يجد إلها وضف وفياك كأنه مهيئ له مثل طلبه وجله وفي لطف عظيم راع كريم ومساتف على من أرجو الآيات من أرجو الآيات لكن مصطفى من امتد هذا بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، وجزاكم الله كل خير، كي الكرام نقف على هذه الآية، ولولا فضل الله عليك ورحمته، ونواصل غدا بذل الله تعالى. شيخنا نقف هنا ونسمع منكم الإجازة فيما قرأنا. قبلنا ودشرفنا شيخنا بارك الله فيكم وكتب الله أجركم وسعيكم وأدام الله نفعكم وفيضكم ولا حرم الله منكم في امان الله شيخنا تفضلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب بإخواني بارك الله فيكم نعم الإجازة خاصة بالمقروع وعامة إن شاء الله نلتقيكم في مجلس المساء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته